Amen. Mm -hmm. mmm mm. ف قَالَمَ <تصفيق> تَمَّ فَأَطْعَامَ يَا لَامِنْ مُقَضِرًا لَوْ غَرِقَ مِنْهُ حَمَّامٌ وجعلوا لله صورًا الجن وخلقهم وخلقوا So well, yeah. uh... Surah al Amen.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 Uh... و تا Amen. Oh. Oh.